بوك تو أرموتي أربعون أربعون كسيس السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق ما باتيت من فضلك من فضلك شز ت هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك ساعدتي صرسكرك توراني أين يوجد هنا مطام جيد؟ أ يوجد هنا مطعم جيد يبدي مرتقن شسايبشي اذهب لجهة اليسار عند الزوية؟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 اذهب لجهة اليمين 100 متر. შეგიძლიათ يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. შეგიძლიათ يمكنك ايضا ان ترام. يمكنك ايضا ان الترين بشكلძლიათ ميغامومقت يمكنك ايضا ان تسير خلفي يمكنك ايضا تسير خلفي روجر ميوي دي كيف اصل إلى استاد كرة القدم كيف اصل الى استاد كره القدم خيدي عندها اقطع الجسر اقطع الجسر كفيرا بي اوندا اعبر النفق اعبر النفق سر حتى ثالث اشارة ضوئيه سر حتى ثالث اشاره ضوئيه شمدهك موخويت بيريليوي كوتشازه مارجون ثم نعطف يميناً عند أول شارع. ثم نعطف يميناً عند أول شارع. شمدك تسعادت بإردابير شمدكيك زاجواردينيس كفلت. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. وكاثرات من فضلك كيف أصل إلى المطار من فضلك كيف اصل الى المطار اومجوبسيا متروتي الافضل ان تاخذ المترو الافضل ان تاخذ المترو <تصفيق> ხდა ახრა მახატტა ერკებ ბიბაატა ადა ახირ მახატა წიგნები შეკვეთა და უახლესი ვეერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე,ვეVV წერტილი ბუქთუ